119. ما لكم لا تناصرون 110. بل هم اليوم مستسلمون 111. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 112. قالوا إنكم كنتم تأثوننا عن اليمين 113. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 يومئذ في العذاب مشترقون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 لَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ